كرون في خلك السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم, ربه فاستجاب لهم ربه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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولا